من الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البرود واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود أنا لذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أي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 لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بغش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثقود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح quo obec